الحمد لله الذي على بحوله ودنا إلى عباده بطوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظمة وضيق نحمده على سوابغ نعمه وواسع كرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الى الثقلين الانس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه فما أنتم في هذه الدنيا إلا غرض تنتظل فيه المنايا مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى ولا يحيى لكم أثر إلا مات لكم أثر ولا يتجدد لكم جديد إلا بعد أن يبلى لكم جديد وقد مضت أصول نحن فروعها فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله أيها الناس إن شهركم هذا قد بدا إدباره وآذن بوداع وانما بقي منه فسيمر مثل طرفة عين أو كلمح بصر أو هو أقرب وهو عند ذوي العقول كفيء الظل بين تراه سابغا حتى قلص وزائدا حتى نقص ولا جرم عباد الله فإن الشيء يترقب زواله إذا قيل تم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم ألا فان ما بقي من الشهر اليوم هو المضمار وغدا السباق والسبقة الجنة والغاية النار افلا تائب من خطيئته قبل ختام شهره ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه ألا إنكم في أيام أمل من ورائه أجل فيا ويح طالب الجنة إذا نام ويا بؤس الهارب من النار إذا غفى ثم هو لا يتخوف قارعة حتى تحل به ومن هذه حاله فليس هو من عمار الشهر في مراح ولا مغدى عباد الله إن في هذا الشهر اناسا شغلوا أنفسهم عن ذكر الله وطاعته حتى قصروا غاية برهم به في جعله موسما حوليا للموائد الزاخرة وفرصة سانحة للهو والسمر المبتدين الممتدين إلى بزوغ النهار فصبحهم مثل ليلهم واجواؤهم سود وأجفانهم جمر يومض جعلوا من هذا الشهر محلا للألغاز الرتيبة والدعايات المضللة أو المواعيد المضروبة لارتقاب ما يستجد من أفلام هابطة وروائيات مشبوهة ترمي بشرر كالقصر ترمي بشرر كالقصر لإحراق ما بقي من أصل حشمة وعفاف أو تدين يستحق التشجيع والإذكاء وبذلك تخسر الأمة في كل لحظة مواطنا صالحا يضل ضلاله يغش بها ويخدع ويسرق ويحتال تمتعا بهذا الترف المرئي والداء المستشري ولسان حال هؤلاء يقول لقد صفد الشياطين رمضان إلا شياطينهم حتى صاروا بذلك يطلبون ولا يعطون ويشتهون ولا يصبرون ويحسنون الجمع ولا يعرفون القسمة إلى أن تحطمت فيهم روح المغالبة والمقاومة فلا عجب حينئذ فلا عجب حينئذ إذا لم يجد هؤلاء بهذا الشهر المبارك ما يجده المؤمنون الصادقون وفي المقابل عباد الله فإن لهذا الشهر أناسا غض أبصارهم غض أبصارهم ذكر المرجع واراق دموعهم خوف المحشر فهم بين شريد هارب من الكسل والخذلان وخائف مقهور وداع مخلص وثكلان موجع ألا فاتقوا الله أيها الصائمون القائمون وتنفسوا قبل ضيق الخناق وانقادوا قبل عم في السياق فيومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ألا فما يصنع بالدنيا من خلق للآخرة وما يصنع بالمال من عما قليل سيسلبه وتبقى عليه تبعاته وحسابه فالله الله وأنتم سالمون في الصحة قبل السقم وفي الفسحه قبل الضيق ويا لفوز من سعوا في فكاك رقابهم من قبل أن تغلق رهائنها من قبل أن تغلق رهائنها ألا إن لله عتقاء من النار في رمضان وأما هذه الدنيا فهي غرارة ضرارة حائلة زائلة لا تعد أن تكون بزخرفها كما قال تعالى كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح انه ما بين احدنا وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به وإن غايه تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة مهما طالت وإن غائبا يحدوه الجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة فرحم الله امرا قدم توبته وغالب شهوته فإن أجله مستور عنه له خادع له والشيطان موكل به يزين له المعصية والتفريط ليركبهما ويمنيه التوبة ليسوفها يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا فالبدار البدار قبل مفاجأة الأجل فلو أن احدا يجد إلى البقاء نفقا في الأرض أو سلما في السماء دون أن يقضى عليه بالموت لكان ذلك لسليمان بن داود عليه السلام الذي سخر الله له ملك الجن والانس والريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد هذا مع نبوته وعظيم زلفته غير أنه لما استوفى طعمته واستكمل مدته رماه قوس الفناء بنبال الموت وأصبحت الديار منه خالية وورثها قوم وورثها قوم آخرون وإن لكم في القرون السالفة لعبرة وإلا فاين العمالقة وأبناء العمالقة واين الفراعنة وأبناء الفراعنة أين أصحاب مدائن الرس واين عاد وثمود وإرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فيا مؤخرا توبته فيا مؤخرا توبته بمطر التسويف لأي يوم أجلت توبتك وأخرت أوبتك لقد كنت تقول إذا صمت تبت وإذا دخل رمضان وانبت فهذه أيام رمضان عناقد تناقصت لقد كنت في كل يوم تضع قاعدة الإنابة لنفسك تضع قاعدة الإنابة لنفسك ولكن على شفاجر في نهار ويحك ويحك أيها المقصر فلا تقنع في توبتك إلا بمكابدة حزن عقوب إلا بمكابده حزن يعقوب عن البين أو بعبرة داود ومنادات أيوب ومنادات أيوب لربه في ظلمات ثلاث لا إله إلا أنت سبحانك إذن كنت من الظالمين أو بصبر يوسف عن الهواء أو بصبر يوسف عن الهوى، فإن لم تطق ذلك فبذل إخوته يوم ان قالوا انا كنا ظالمين انا كنا خاطئين نعم نعم ايها المذنب المقصر لا تخجل من التوبه ولا تستحي من الانابه فلقد فعلها قبلك ادم وحواء حين قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وفعلها قبلك ابراهيم حين قال والذي أضمع ويغفر لي والذي أضمع ويغفر لي خطيئة يوم الدين وفعل موسى حين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم إن نبي الله إن أيوب نبي الله لبث في بلائه ثمانية عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوته كان من أخص إخوانه كان يغدوان إليه ويروحان فقال أحدهما لصاحبه تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين قال له صاحبه وماذاك قال منذ ثمانية عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال أيوب لا أدري, لا أدري ما تقول غير أن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فاكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق قال وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده فلما كان ذات يوم أبطأ عليها فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فاستبطأته فبلغته فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء فهو أحسن ما كان فلما راته قالت اي بارك الله فيك هل رأيت نبي الله هذا المبتلاء والله على ذلك ما رأيت أحدا كان أشبه به منك إذ كان صحيحا قال فاني انا هو وكان له أندران أندر القمح وأندر الشعير فبعث الله سحابتين فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض وأفرغت الاخرى على أندر الشعير الورق حتى فاض رواه ابن حبان والحاكم وصححه الذهبي فلا إله, فلا إله إلا الله من يمنع المذنب من التوبة ولا إله إلا الله من يقلط بالرحمة ربه إلا الضالون يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دعا الله إلى مغفرته من زعم أن عزيرا ابن الله ومن زعم أن الله فقير ومن زعم أن يد الله مغلولة ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة يقول لهؤلاء جميعا افلا يتوبون إلى الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني فردها النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني لعلك ان تردني كما ردت ماعزا فوالله إني لحبلى قال أما لا فاذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته بالصبي في خرقه قالت هذا قد ولدته قال اذهبي فارضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتت أتته بالصبي في يده كسرة خبز في يده كسرة خبز حرصا منها على التوبة وإقامة الحد فقالت هذا يا رسول الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرم رأسها فتنضح الدم على وجهه فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله سبه إياها فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له وصاحب المكس هو الذي يأخذ الضريبة من الناس رواه مسلم وفي رواية لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل إن صاحب الذنب مهما غفل عن التوبة أو تناء عن الوصول إليها فسيظل أسير النفس قلقا لا قرار له متلفتا لا يصل إلى مبتغاه، ما لم يفتح له باب التوبة ليطهر نفسه ليطهر نفسه من كلكلها ويخفف من أحمالها ألا فإن التوبة للمرء كالماء للسمك فما ظنكم بالسمك إذا فارق الماء إلى هنا؟ إلى هنا يا من ترى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل أمن علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا أيها الناس في يوم من الأيام صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم درجات المنبر فلما رقي عتبة قال آمين ثم رقي عتبة أخرى فقال آمين ثم رقي عتبة ثالثه فقال امين ثم قال اتاني جبريل فقال يا محمد من ادرك رمضان فلم يغفر له فابعده الله قلت امين الحديث رواه ابن حبان وغيره صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خسر وفرط ورغم انفه من ضيع فرصه رمضان ونكص على عقبيه الا اين انتم ايها التائبون عقلكم يحثكم على التوبة وهواكم يمنعكم والحرب بينهما سجال فلو جهزتم جيش عزم لفر العدو تنوون قيام الليل فتتكاسلون وتسمعون القرآن فلا تبكون بل أنتم سامدون ثم تقولون ما السبب قل هو من عندي أنفسكم ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين وتوبوا إلى ربكم توبة نصوحا توبوا إلى الله افرادا وجماعات فما توبة الأمة بأدنى شان من توبة الأفراد إذ يقول الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ألا ترون يا رعاكم الله ما قاله الباري جل شأنه في كتابه فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فيا أيها المسلمون ما هي إلا التوبة والاستغفار وإلا فالمصير النار والخسار وما لهذا الجلد الرقيق صبر عليها فارحموا أنفسكم فقد جربتموها في مصائب الدنيا أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه والرمضاء تحرقه فكيف إذا كان بين طابقين من نار ضجيع حجر وقرين شيطان في نار يحطم بعضها بعضا لا تسمع فيها إلا تغيضا وزفيرا كلما نضجت فيها الجلود بدلها الله جلود غيرها ليذوق العذاب كلا إنها لضاء نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنن السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي يا ابن ادم لو انك اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك لا بقرابها مغفره رواه الترمذي, رواه الترمذي في جامعه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها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 يا حي يا قيوم اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل مواسم الخيرات لنا مربحا ومغنما وأوقات البركات والنفحات لنا إلى رحمتك طريقا وسلما اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدينا وما قصرت عنه آمالنا من الخيرات فبلغنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين